فالله يؤتي ملكه من يشاء فالله واسع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن التابوت فيه سكينة من ربكم وبطية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم